كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزكور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا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 فَإِن تَوَلَّوْا فقل آثَامَتُهُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي الْأَقَرِهُ أَمْ بعيد مَا توعدون إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَغُدْوَةً فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ